أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما دراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلك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 باقيه وجاء فرعون ومن قبله والمفتكات بالخاطئه فعصوا رسول ربهم فأخذهم اخذ الرابيه ان لم ما طغى ما حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعيا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة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 من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم موت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي هنك عني سلطاني خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون دراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكيم فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من وسليم لا يأكله إلا الخاطئون فلا نقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون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 وَإِنَّهُ لَحَقٌّ يَقِينٌ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ تي في قرآن صوت في آفاق الحياة